الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسر الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وانتبعوا بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وارسل سرع عقود رسم المفتي عبد الله الله تعالى ووقفنا في المرة الماضية عند سرع تأليف الجامعة الصغير ليس كذلك ويبقى ابن صنفه رحمه الله تعالى إن الجامع الصغير صنفه محمد بعد الأصل فما فيه هو المعول عليه ذكرنا في المرة الماضية أنه إذا تعرض ما في الأصل مع ما في الجامع الصغير فإنه يؤخذ برواية الجامع الصغير لأن الجامع الصغير يعتبر ما فيه ناسه لما في كتاب الأصل إنه متأخر عنه قال وسبب تأليفه إنه طلب منه أبو يوسف أي طلب أبو يوسف محمد أن يجمع له كتابا يرويه عنه عن أبي حنيفة وجمع له ثم عرضه عليه فأعجبه وهو كتاب مبارك وهو كتاب مبارك لذلك قال الإمام الحلبي أنه ذكر الإختلاف في سبعمائة وسبعين مسألة ولم يذكر القياس فيه إلا في مسألتين قال يستمر على ألف وخمسمائة وثلاثين مسئلة كما قال البزدويد وذكر بعضهم أن أبا يوسف مع جلالة قدره لا يفارقه في سفر ولا حضر أي كان لا يفارق تال الجامع الصغير لا في سفر ولا حضر في حضر مع جلالة قدر أبو يوسف في علمه رحمه الله تعالى وقوله ذكر بعضهم هذا ما ذكره علي بن موسى القمي كما ذكره صاحب الكشف ذكر صاحب الكشف نقلا عن علي بن موسى القمي في كتاب الكشف أن أبو يوسف مع دلالة قدره كان لا يفارقه لا في سفر ولا في حضر وكان علي من يقول من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابنا وكانوا لا يقلدون أحد من حتى ينتحنوه به وعلي من الرازي يعني هو من أقران محمد بن شجاع وأخذ الفقه الحسن من حسن بن زياد كما ذكره الإمام الصيمري رحمه الله تعالى هذا المقصود به الإمام علي الرازي رحمه الله تعالى لا يذهب لهم أحدكم أننا نقصد به أحد الآخر قال في غاية البيان عن فخر الإسلام وتقدم ذكر فخر الإسلام قلنا نقصد به الإمام البزدوي رحمه الله تعالى قال أن الجامع الصغير لما عرض على أبي يوسف استحسنه وقال حفظ أبو عبد الله فقال محمد أنا حفظتها ولكنه نسي وهي أسدت مسائل بكرها في البحر في باب الوتر والنوافل وحقيقة من يراجع البحر غائق لأن يعلم أن في هذه العبارة فقظا أن هذه العبارة المذكورة هنا فيها فق واضح يعني تمام العبارة كما في البحر مذكورة في البحر قال حفظ أبو عبد الله إلا مسائل خطأه في روايتها عنه فلما بلغ ذلك محمد قال أنا حفظتها ولكنه نسي أي أبو يوسف واضح هنا فقظ موجود يعني في العبارة في البحر في العبارة التي ذكرها عن البحر هو ذكر فقط قال لما عرض على أبو يوسف استحسنه وقال حفظ أبو عبد الله حفظ أبو عبد الله الشق في العبارة اللي هي إلا مسائل خطأه في روايتها عنه فلما بلغ ذلك محمد قال أنا حفظتها ولكنه نسي قال وهي ست مسائل الحق كان فيها مع محمد صابه محمد ونسي أبو يوسف هذه المسائل يعني بكرها وصاحب الكشف قال أنها ثلاث مسائل ولاثم الصيحة أنها سي ش... وهذه المسائل بكرها الإمام السراج الهندي رحمه الله تعالى في في شركة على المغنم المغنى طبعا في الأصول في أصول الأحماف لمن كتاب طبيع طبعا الكتاب المغنى في الأصول للإمام الخباج رحمه الله تعالى طيب المسألة الأولى كما ذكر أخونا الشيخ خاشد في ترك الخراءة كالتالي ذكرها بمان الهندي في شرح العالموني قال الأولى شخص خرى في إحدى الأوليين وإحدى الأخرى يقضي أربعا قال أبو يوسف فإنما قويت ذلك أنه يلزمه قضاء غكعتني والثانية مستحاضة توضأت بعد طول الشمس يصلي حتى يخرج وقت الظهر قال أبو يوسف وإنما رويت ذلك حتى يدخل وقت الظهر والثالثة المشفري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع نفذ العفق قال إنما رويت ذلك أنه لا ينفذ والرابعة المهاجرة لا عدة عليها ويجوز نكاحها إن أن تكون حبلا فحينئذ لا يجوز نكاحها قال أبو يوسف إنما رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع الحمل والخامش عبد بين اثنين قتل مولا لهما تعفى احدهما بطل الدم كله عند ابي حنيفة وقال يدفع ربعه الى شريكه او يبديه بربع الدية وقال ابو يوسف انما حكيت لك عن ابي حنيفة قولنا وانما الاختلاف الذي رويته في عبد قتل مولاه عملا وله ابنان فعفى أحدهما إلا أن محمدا ذكر الاختلاف فيهما وذكر قول نفسه مع عبد يوسف الأولى والسادسة رجل مات وترك ابنا له وعبنا لا غير. فادع العبد أن الميت كان أعتقه في صحته وادعى رجل عن الميت ألف دينار وقيمته وقيمة العبد الألف فقال الابن صدقتما يفعى العبد في قيمته وهو حر ويأخذهم الغريم بدينه وقالوا يوسف ان ما رويت لكم ما دام يسعى في قيمته انه عبد هذه المسائل وإذا كانت هناك في البحر جميل كتاب السراج الهندي أيضا طبع السراج الهندي شرح السراج الهندي مطبوع لكن يعني أظن انه طبع في باكستان انا لا بعرف وين مطبعته الان يعني أنا عندي نسخة الكترونيه منه من انا عم في البحر كما ذكر اخونا الشيخ راسي لا يستطيع أي أحد أن يراجعها، يعني مجرد يعني تعرف عن المسائل نحن نسنا في صلب الشرفها وتفصيل القول فيها لنا بأبواب مختلفة إن شاء الله. واضح الأمر يعني هذه المسائل التي ذكرها أن ما قاله أبو عبد الله قال أنا حفظتها ولكنه نسي وهي ست مسائل ذكرها في البحر. من هو أشاره أن يرد أنه أنها مذكورة في البحر في باب الوتر والنوافل في باب الوتر والنوافل أيضا. مطلب في الفرق بين الصغير والكبير أي في قول الصغير مثلا الجامع الكبير والجامع الصغير السيار الكبير والسيار الصغير وقال في البحر وقال في البحر في بحث التشهد كل تأليف لمحمد بن الحسن وصوف بالصغير، فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف ومحمد بخلاف الكبير فإنه لم يعرض على أبي يوسف بما يعناه قول محمد عن أبي حميثة طابة وهذا يعني ذكره غير واحد يعني في غير البحر ايضا ذكر أيضا إمام القصطابي في حشية المراغي طيب وقال في البحر في بحث التشهد كل تأليف من محمد بن الحسن موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف ومحمد بخلاف الكبير فإنه لم على أبي يوسف وقال المحقق ابن أمير الحاج من في شرحه على المنية اسم كتاب ابن أمير الحاج شرح ابن أمير الحاج على منية المصلي منية مصلي قلنا الإمام الكاشغوري سجد منية الكاشغوري نعم فادة المجلس بارك الله فيك يا شعبان النبي يسمى به بي... لا لا يا شيخ غير بارك اا كبير ذلك شرح الامام الحلبي شرح الإمام ابراهيم الحلبي على نفس الكتاب اللي هو منية المصلي أو منية المصلي للامام الكاشغوري نسمه الحلبي ثم اختصره يسمى بالحلب الصغير لأنه شرحاً كبير يسمى حلبي كبير من شرح الشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى وله يعني مختصر منه يسمى حلب الصغير وكلاه هو مطبوع طبعه في دار سعادة في تركيا وحلب الصغير له طبعة من نزار مركبة نزار الباز يعني هذا إذا عثرت عليه يعني يكبل الحالية مباشرة طبعة شقيمة جدا. طبعة نزار الحلب الصغير ناقصة وساقطة وشاقطة و... يعني فيها تصفيف وفيه طابة نخص كثير من أفضل طبعات طبع دار السعادة حلب الكديد وحلب الصغير أما اسم سلح بن عمير الحاج رحمه الله تعالى على منية المصلي يسمى حلبة المجلي وربما في بعض طبعات رد المحتار عندما يعني تجدون أنه تصفيف في الطباع المختوب حلية المجلي حلية المجلي والصحيح أنها حلبة المجلي حلبة المجلي سلح منية المصلي راضح؟ ما اسمه بن عمير الحاج؟ اللي هو محمد بن محمد الناقب شمس الدين شمس الدين محمد بن محمد توفى رحمه الله سنة 1970 وهو تلميذ ابن الهمام تلميذه الكمال ابن الهمام. طيب قال المحقق ابن عمير الحاج الحلبي في شرحه على من اسم كتابه حلب المجل في بحث التسمية إن محمدا قرأ أكثر الكتب على أبي يوسف إلا ما كان فيه اسم الكبير فإنه من تصنيف محمد. قول المسلمة أن محمد مفترى أشهر كتب على أبي يوسف إلا كان فيه اسمه كبير فإنه من تصنيف محمد كالمضاربة الكبير والمزارعة الكبير والمأدون الكبير والجامع الكبير والسير الكبير دماء بن عبدالله رحمه الله تعالى بكر في رد المحتار يعني حول هذه المسألة نقل طبعاً عن إمام رحمه الله تعالى نقل في حاشيته حاشيت رد المحتار وقال كل تأليف أن محمد وصفه بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام كل تأليف من محمد وصله بالصغير فهو من رواياته عن أبي يوسف عن الإمام وما وصله بالكبير روايته عن الإمام بلا رواية محمد عن الإمام بلا وصلة أبو يوسف واضح لذلك قال إن محمد قرأ أكثر الكتب على أبي يوسف إلا ما كان في اسم الكبير فإنه من تصنيف محمد في المضاربة الكبير والمزارعة الكبير والمعدود الكبير والجامع الكبير والسير الكبير وذكر المحقق ابن الهمام رحمه الله تعالى كما في فتاوى في ميله لعلام القاسم من قطلبغة أن ما لم يحكي محمد فيه خلافا فهو قولهم جميعا اكتفقت رواية محمد مع يوسف مع الإمام واضح هذا معروح في مذهبنا فتاوى الإمام لعلام قاسم من قطلبغة لم تطبعين الآن هناك نسخة منها في المحكبة الأجهرية يعني موجودة باسم فتاوى العلامة قاسم وربما ذكرت لكم هذا ولكن موجود حتى في نسخة المكتبة الأشرية هي ليست الفتاوى هي مجموعة رسائل لمنقطوب غر رحمه الله تعالى وشية الفتاوى وهي مسمى خطأ يعني في مخطوطات العسهرية انها فتاوى العلامة قاسم يعني العنوان فتاوى العلامة وفي داخل شيء آخر هي مجموعة رسائل وليشة الفتاوى يتنبه إلى مثل هذا طيب بعضهم أيضا ذكر فروق يعني غير هذا الفرق يعني بين ما يسمى بالصغير وبين الكبير يعني ما يسمى بالصغير فهو سهل جدا يعني عبارته سهلة وسلشة وربما يفهمه حتى المبتدئ بينما يعني ما يسمى بالكبير فقالوا لا يكاد يصل إليه أفهام الأذكياء الأجلاح ويعرف ذلك من طالع على الجامع الكبير فإنها مطبوعة يعني كتاب الجامعة الكبير مطلوب عدة طبعات، فهو طبعات ايضا مؤخرا من الكتب العلمية، والذي يقرأ في الجامع الكبير كانه يقرأ في طلاسم، يعني هو للمتقدمين جدا ولمن يعني أتم المذهب وعرف يعني أطواقته وتقييداته، وله معرفة بالوصول ومعرفة باللغة، لذلك كان إذا دع أحد علم يكون له إخلاص مثلا كتاب العيمان، يشرح لنا كتاب العيمان. من الجامعة الكبيرة من الشيخ الوداد شاء الله نصفحنا نفسياب الإيمان الجامعة الكبيرة الشيخ الله مصلي على سيدنا محمد. كبير يعني لم يطبع الآن يعني كبير غير كبير لم يطبع. يعني غير موجود له يعني. أي مخطط السيار الكبير يعني لم يعثر عليها للآن هناك كتاب طبعا تدار الكتب العلمي شرح الشير الكبير أنه شرح الإمام السرخشي هذا مطبوح ولكن لا يستمل على المتن الكامل يعني شرح الإمام السرخشي لا يستمل على المتن الكامل للسيار الكابير لذلك أنا قلت حتى يعني مخطط السيار الكبير مفقودة يعني من تظهر للآن طيب نعود إن شاء الله ونا نقف هنا. نحن نطلب في وجه تصنيف السيارات كبير. يعني هذا مرحلة جديد. المتن نعم. المتن متن السيارة شرح السرخصي على متن سيارة الكبير ناقص نعم يعني متن السيارة كبير ليس تماماً. وهو أيضاً حتى شرح السرخصي يعني على السيارة هو مختلق يعني لا تميز بين المتن و. يعني ربما تجده مختلطاً المتن والشرح. أما المخطوطة نفس المخطوط, المخطوط السيال الكبير يعني لم يعثر عليها للآن ليس لهذه نقف هنا إن شاء الله حتى لا عليكم أنه هذا الملحف أن نتكلم به نقول فيه لملحف السيال الكبير وأيضا الأخذ بما في السيال الكبير عن اختلاف الأقوال ونتكلم أن نوضعنا أيضا عن كاف الحاكم إن شاء الله هناك سؤال عما مضى إن شاء الله أنا شيخ البغدادي إن شاء الله يعني, يعني للجهد اللي تقوم به بإذن ما تعالى يعني سأرفع لك نسخة يعني من كتاب لآلئ المحار سأرفع لك نسخة فيه جميع كتب التي ذكرها بن عبدين مع ترجمة لأصحابها إن شاء الله أطلعه لك قيبا تستفيد منه لأنه أو لا تستطيع تحصل النسخة نطبع إلى طبيعة لبعدك عنا فتكون هذه النسخه عندك ان شاء الله بارك الله فيكم